امَن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قُلْ هُوَ الْتَّوْبُهُ لَهَنكُم إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَلَا يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ غَيْبَ إِلَّا اللَّهُ ۚ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ بَلِ الدَّارُ كعلمهم في الْآخِرَةُ عِلْمُهُمْ ۖ فَهُمْ فِي شَكٍّ مِّنْهَا ۚ فَأَكْثَرُهُمْ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَإِذَا كُنَّا تُرَابٌ وَأَبَاؤُنَا أَإِنَّا لَمُخْرَجُونَ لَقَدْ وُعِدْنَا ذَلِكَ نَحْنُ وَأَبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا 114. مساطير الأولين 115. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين 116. ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون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 114. وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون 115. وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وما من غائبة 119. السماء والأرض إلا في كتاب مبين 110. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون